تعالوا بنا اليوم لنتحدث عن رسول الله تعالوا بنا اليوم لنتكلم عن رسول الله لنقف تويا في بستان المصطفى ونقفف من كل شجرة غصمة ومن كل غصن ذهرة نستنشق ونتمتع بعبيرها وبخاصة وأن هذا العبير إنما هو مستمت من عبير رسول الله ما أجمل أن يكون اللقاء مع سيدنا المصطفى ما أجمل أن يكون الحوار والسلسة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعالوا بنا نستأذن رسول الله في أن يحدثنا عن نفسه ولذا فإن موضوعي اليوم مع حضراتكم عن رسول الله بين التكرين والنوت الحمد لله وفي العالمين نحن يا ربي والسعين لا أخصي سماء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جذب سماءك وعظم جاهك ولا إله عيك حمد لك يا من اعترس بفضلك وفرنك كل حاضر وذات حمد لك يا من اعترس من بحر جودك كل رائح وظات حنمذله ممن توقف احدا من تلك الكائنات كما وعدنا وان وهب لم تقول سبحان من رفعني بقدرته فانسكني جوه بي في صور روحي وعمادي سبحان من وضع كل شيء علما وما هذا من هذه وان تقول سبحان من بمشيئته اجران وأسال عيوني لك الصعب ووغراب والعارف به يقول سبحان من ذلني علي وجعل إليه مرجعي ومعادي والمذنب يقول سبحانه وأمسكني لقوته فهو رفمي وعمالي والأرض تقول سبحان من وسع كل شيء علما ومهدا هادي والبحار تقول سبحان من بمشيئته أجراني وأخال عيوني لقصادي وورادي والعارف به يقول سبحان من دلني علي وجعل إليه مرجعي ومعادي والمثنب يقول سبحان من اطلع علي في المعصية ورآني فلما رآني فكرني وغطاني ولم نأتبت إليه تاب علي أدان حمدا لك يا من فللت بالموت رقاب الجذابرة ويا من أنهيت بالموت آمال القياصرة فنقلتهم بعظمة الموت من القصور إلى القفور ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللفوت ومن منعبة الجوار والغلمان إلى مقاصات الهوان والجيدان ومن السمع أمس الطعام والشراب إلى التمرض في الوحل والتراب سبحانك سبحانك سبحانك كل شيء هالك إلا أشهد كل شيء هارك إلا وجهك كل باك فسيبكى وكل ناع فسينعى وكل مذكور سينسى وكل مذخور سيثنى ليس غير الله يبقى من على فالله أعلى ليس غير الله يبقى من على فالله أعلى من على الله أعلى من على فالله أعلى كل باكن فسيبكى كل مذكور سينسى كل مذكور سينسى كل مذكور سيتمى ليس غير الله يبقى من على فالله أعلى أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك مالك الملو ومالك الملو مالك الملك وملك الملوك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيديه الخير إنه على كل شيء قدير ينادي في الحديث القرسي الجليل ويقول أنا الله أنا الله أنا الله لا إله إلا أنا مالك الملك وملك الملوك قلوب الملوك كلها في يدي وإن العباد إذا أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة وإن العباد إذا عقوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالسخد والنقمة فتاموهم سوء العذاب أشهد يا ربي أنك الذي قلت يقولك الحق والطفق والعب وكان حقا علينا مصر المؤمنين وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة أكشف الأمة وعبد الله حتى لدها داعية وجاهد في سبيل الله حتى أجاغ منابية وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأثى ويخطو على جمر الكيد والعنت يلتنس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين حتى علم الجاهد وقوم المعوجة وأمن الخائفة وطمأن القلق ونشر أضواء الحق والخير والإيمان والتوحيد كما تنشر الشمس أشعةها في رابعة النهار اللهم جزهي عنا خير الجزاء اللهم صلي وسلم وبارك عليك اللهم صلي عليك يا سيدي يا أبا القاسم يا أبا الزهراء اللهم صلي عليك يا خير من تنفس الهواء اللهم صلي عليك يا أطهر مخلوق في الأرض وفي السماء اللهم صلي عليك يا طب القلوب وشفائها ونور العيون وضيائها ويا عافية الأبدان وصلاحها ونور هذه الدنيا كلها يا طب قلبي ويا شفاء صدري ويا جلاء همني ويا ذهاب غمني وحزني يا سيدي يا رسول الله أما بعدك يا أيها الأحباب أحباب الحبيب المشطفى محمد ما زلت أتكلم مع حضراتكم عن ثمرات نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم تعالوا بنا اليوم لنتحدث عن رسول الله تعالوا بنا اليوم لنتكلم عن رسول الله لنطوف سويا في بستان المصطفى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 ولذا فإن موضوعي اليوم مع حضراتكم عن رسول الله بين التكريم والموت رسول الله ما بين التكريم والموت حتى تعلموا بأن لكل بداية النهاية ولو كانت بدايتك هي نسولك إلى هذه الحياة الدنيا فلا بد أن تعلم علم اليقين أن نهايتك عند الله جل وعلا يا أيها الإنسان إنك كاذح إلى ربك كذحا فملاقين المرجع والمعال إلى الله العودة إلى الله لأن العودة كانت من قبلك إلى أشرة الخلق وأطيض الخلق عند الله محمد فإذا كان رسول الله قد بدأ حياته وانتقل إلى الله فلابد ولا محالة أنك سيق تعيش هذه الحياة وتانتقل إلى الله ألا يجدك أن تسمع إلى المؤذن وهو إلى جانب إعلانه الوحدانية لله جل وعلا وهو يقول في اليوم خمس مرات أشهد أن لا إله إلا الله ألا قاوة تسمع المؤذن بعد ذلك يعلن ويعلن نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى جوار وحدانية الله جل جلاله ثم يقول وأشهد أن محمد رسول الله أبعد هذا التكريم تكريم تكريم فبعد هذا التعظيم تعظيم لقد قرن اسم النبي باسم الله استنع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وحدتنا عن نفسه في الحديث المروي عن ابن عباس والذي رواه الترملي وقال حديث حسن صحيح يقول بأن أناس جلسوا إلى حجرات النبي يتلاكرون في تفاضل الأنبياء فقال أحدهم لقد اتخذ الله إبراهيم خليلا وقال اتخذ الله إبراهيم قليلا وقال آخر وهل هناك بأعجب من أن يصنق الله آدم على البشرية لكلها فقال ثالث وهل هناك بأعجب من أن يكلم الله موسى تكليما فقال الرابع وهل هناك بأعجب من أن يتخذ الله عيسى من روحه فخرج عليهم رسول الله وقال لهم أيها الناس لقد استمعت إلى كلامكم وإلى عجبكم إن آدم أبو البشرية وهو كذلك وإبراهيم خليل الرحمن وهو كذلك وموسى كليم الله وهو كذلك وعيصى روح الله وهو كذلك أنا وأنا حبيب الله ولا فخر أنا حبيب الله ولا فخر ألا وانا أكريم الأولين والآخرين ولا تعر ألا وانا حامل لواء الحمد بيدي يوم القيامة ولا تعر ألا وانا أول شافعٍ ومشفعٍ يوم القيامة ولا تعر ألا وانا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا تعر ألا وانا أول من يدخل القيامة ومعيت طراع المؤمنين ولا تعر ألا وانا أتريم الأولين على الله ولا تعر أنا وأنا أكرم الأولين والآخرين على الله ولا فخر ولا فخر لا يقر النبي بذلك إنه أستاذ المطابعين لله جل وعلا إنه يعلم بأن الكبرياء ليست إلا لله جل جلاله العظمة إثاري والكبرياء وردائي فمن نازعني في شيء منه ما ولا أبالي إياك أن تناسع الله بكبريائك إياك أن تبدأ العظمة لنفسك فإن العظمة والكبرياء ليست إلا لله جل العالم العظمة رزاء الله والكبرياء رزاء الله فمن نازع الله شيء منهما أسمه الله وأذله الله وأخذه الله ولا بد أن نعلم أن أخذ الله أخذ عزيز مقدم لا فخ الرسول لا يذكر ولكنه يظهر الحقيقة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي كان يقول يا رب أمتي أمتي كان يبكي إذا ما تذكر حال الأمة ونزل عليه جبريل ذاكاوف قال له ربه انزل يا جبريل وصل محمدا من الذي يبكيه وهو أعلم فنزل جبريل على المصطفى وقال من الذي يبكيك يا رسول الله فقال شبريل امت فقال رسول الله امتي امتي يا شبريل. انا على حال امتي. انا اخلى على امتي. فصعد شبريل الى الله. وقال يا رب انه يذكي على امته. ذكر امته فبكى. فقال الله لشبريل يا شبريل انزل على رسول الله واخبره. وقل له يقول لك رب العزة بان ناس في امتك ولا نسوءك ابدا. تكريم من الله للأمة بفضل المستقى تكريم من الله للأمة تكريما للمستقى صلى الله عليه وسلم ولعلكم تعلمون ما حدث للمستقى في ليلة الإسرائيل والمعراج حينما توقف جبريل عند شبرة المنتهى وسأله رسول الله يا جبريل أبي هذا الموضع يترك الخل خليلة في هذا المكان يترك الخل الصاحب الصاحبة واذب جبريل يوضح الحقيقة وضوح الشمس في بحاها يا رسول الله لكل منا مقام معلوم. كوالنبي بعثك بالحق لو تقدمت قيد امولة اللي احترقت من انوار الكمال. ولو تقدمت يكن عبد الله لاخترقت انوار الجلال. تقدم. تقدم الى ربك الكبير المتعاد. تقدم الى الله. وهنا يحس النبي برعدة شديدة ويتساءل أين أنا يا رب فيسمع النداء من الله جل جلاله يملأ عليه زميع أركان شوانبه ويقول له أنت على بصاق أنت الله أنت على بصاق أنت الله يا محمد أنت على بصاق أنت الله يا محمد فيقول له المستقرى يا رب إني سائل فيرد عليه الملك ويقول له يا محمد انا ملك الملوك وقاض الحاجات من دعاني اشبته ومن قصدني اعطيته ومن وقف على ذادي قبلته سلني يا محمد فقال الهي وسيدي ومولاي لقد اتفتت ابراهيم خليلا وكلمت موسى تكليما ورفعت ابريس مكانا عليا وعتيت سليمان ملكا عظيما وتخرت له الانس والجن والطير والريح وخلقت عيسى من روحك ففيما فضلتني بين هؤلاء ما هو تكريمك لي بين كل هؤلاء يا رب استمع استمع الى الحوار الرباني النوراني المحمد قال له ربه يا محمد وعزتي وجلالي ان كنت قد اتخذت ابراهيم خليلا فقد اتخذتك حبيبا والحبيب اكرم من الخليل. وان كنت كلمت موسى تكليما فقد كلمته من وراء حجاب اما انت فعلى بساط انس الله. وإن كنت رفعت ادريس مكانا عليا فانما رفعته الى السماء الرابعة اما انت يا محمد ففي مكان لم يصل اليه احد من قبلك ولم يصل اليه احد من بعدك وان كنت اعطيت سليمان ملكا عظيما وتخرت له الانس والجن والطير والريح فقد جعلت لك الارض مسجدا والطرابة هو وعطيتك سبعا من المتاني والفرآن العظيم فيه سورة البقرة ويا العمران والنساء والفاتحة وعزتي وجلالي ما قرأها أحد من غمتك يا محمد إلا وغفرت له ذنوبه ولو كانت ذنوبه مثل زبد البحر وعبد الرمي يا محمد يا محمد وإن كنت خلقت عيشا من روحي اشتققت لك اسما من اسمائي وقرمت اسمك باسمي فلا يقول واحد الله الا الله الا ويقول محمد رسول الله محمد رسول الله قرن اسمه باسم الملك قرن اسمه باسم الملك لا اله الا الله ترى من يرض عليك ويقول لك محمد رسول الله وعزتي وجلالي يا محمد من لم يطر برسالته فلم اقبل منه عمله وهو في الاخرة من الخاسرين هذا هو تكريم الله لحبيبه المستقى هذا هو المستقى الذي لا يتكلم مخلوق في يوم القيامة الا رسول الله الا رسول الله الانبياء سميعهم يقولون اللهم سلم سلم الانبياء الخليل والكليم وعيسى وإدريس ونوح يقولون اللهم سلم سلم والملائكة هذه المخلوقات النورانية التي ما عصت ربها ربها كرفة عين اتدرون ماذا يقولون بعد النسل الصور يقولون سبحانك ربنا ما عبدناك حق عفادة هذا هو قول الملائكة وقول الأنبياء اللهم سلم سلم ولكن ماذا أنت قائل يومها يا أستاذ البشرية يبنعت الله ماذا يقول المصطفى يقول كما وعدت البخاري ومسلم عن أكبر من 24 صحابيا من صحابة رسول الله رو عن الحديث يقول يشتد يوم القيامة همه وكرده على الناس يوم القيامة يوم الحصرة والنجامة يوم الصيحة يوم الحاقة يوم القائعة يوم الوازفة يوم لا يتكلم مخلوق الا باسم الله رب العالمين يوم اشرس الملك على كرسيه انادي على الخلائق ويقول ايها الناس لقد انصرت اليكم كثيرا في الجميع فانصط اليوم اليك لا ينصق مخلوق لا يتكلم مخلوق ايا كان لا ينصق اني انصدت اليكم كثير في الدنيا فانصد اليوم اليه اقتربت الشمس من الرغوص بلغ العرق ربك الانسان ومننا من بلغ العرق سرطة ومنا من ألسمه العرق إلشانة وبعد كل ذلك تذهب الخلائق تستغيث بالانبياء والمرسلين كول ما يذهبون, يذهبون يذهبون الى آدم يا أبا البشرية اشفع لنا عند ربك ليقضي بيننا أتدرون ماذا يقول آدم؟ يقول آدم ان ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط وانا استحيا ان اشفع ربي لا يهمني اليوم الا نفسي اذهبوا الى ابراهيم الخليل يا خليل الرحمن اشفع لنا عند ربي ليقضي بيننا فيقول ابراهيم ان غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط وانا استحيا ان اشفع لكم ربي لا يهمني اليوم الا نفسي الخليل يقول نفسه والكلم يقول نفسي اذهبوا الى كريم الله يا موسى اشرع لنا عند ربك ليقضي بيننا فيقول موسى ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قر واستحي ان اشرع لكم عند ربي لا يهمني اليوم الا رفسي اذهبوا الى اعيسى روح الله وكلمته يا روح الله اشرع لنا عند ربك ليقضي بيننا فيقول ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قر وأستحيا أشفع لكم اليوم عند ربي ولا يهمني اليوم إلا نفسي إلا أنني سأذلكم على التجارة الرابحة اذهبوا إلى محمد بن عبد الله اذهبوا إلى من غفر له ما تقدم من زنده وما تأخر يقول الحبيب المصطفى فتأتي الخلائق إلي ويقول يا رسول الله يا رسول الله يا من غفر الله لك ما تقدم من زندك وما تأخر اشفع لنا عند يبك ليقضي بيننا فاقوم وأقول نعم عن ألامها أنا لها وأسكن أمام عرش الرحمن وأحمد الله بمحانك لم يحمده بها نبي من قبلي ولم يحمده بها احد من بعدي ويقول الهي وسيدي ومولاي ما من نبي إلا ونه دعوة مستشابة فدعا كل نبي دعوتا في الدنيا إلا أنا فقد اختبعت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة شفاعتك يا رب فيسمع النباة من الله ويقول يا محمد ارفع رأسك وسلقعصا اشفع تشفع. فاشفع لمن كان في قلبه نسقال شعيرة من ايمان. مع قول لا اله الا الله. محمد رسول الله خالصا من قلبه. هذا هو تكرم الله المصطفى والحديث عن ذلك يقول ويقول. وهكذا ايها الاحبة الكرام. عاش النبي المصطفى حياته كلها كلها. ما بين التكريم والمعظيم وظل يعيش هذه الحياة الكريمة إلى أن نزل عليه جبريل ذات يوم بقول الله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتر ورأيت الناس دخلون في دين الله أكواجا فسبح بحمد ربك والتغفر إنه كان ثوابا لما نزل جبريل على الرسول بهذه الآيات قال رسول الله لجبريل يا جبريل ما أرى إلا أنه قد نعيت إلي نفسي قد نعى الله إلي نفسي هذه الآية إن دلت فإنما تدل على اقتراب الأجل والعمر يا جبريل فرب عليه جبريل وقال يا رسول الله ولا الآخرة خير لك من الأولى ثم خرج النبي إلى قتل أفت بعد واحد وثمانين يوما من حجة الوداع خرج إلى قتل أفت وبعد ثماني سنين من, من قتلهم وزب شابه خرج إليهم ووقف عليهم وصلى عليهم وحياهم ودعا اليهم ثم عاد. دخل المسجد انتبهوا معي. دخل المسجد رسول الله. وجمع الناس وفعد المنبر ثم قال ايها الناس اني بين ايديكم فرب. اي سابق لكم الى الله. اني بين ايديكم فرب. وانا عليكم شهيد. ايها الناس اني لست اخشى عليكم ان تشركوا بعدي. ولكن اخشى عليكم الدنيا ان تنافسوا فيها. كما تنافسوا فيها فتهلككم كما اهلكتهم. ايها الناس. اني لست اخشى عليكم ان تشركوا بعدي. ولكن اخشى عليكم الدنيا. ان تنافتوا فيها كما تنافت فيها من كان قبلكم فتهلككم كما اهلكتهم. جمعا قال ايها الناس ان عبدا خيره الله ان يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين عند الله فاختار ما عند مولاه. فبكى ابو بكر الصديق واقف في المسجد واشارا يا رسول الله وقال فليناك بعراحنا يا رسول الله. فبينك بأرواحنا يا رسول الله فبقى المسلمون في المسك وتعشبوا من فميع الصديق لماذا فعل ذلك ولماذا قال ذلك ان رسول الله يتعثث عن عبد الخير بين الدنيا والاشرة فاختار الاشرة الا ان الصديق علم بان هذا العبد المخير هو رسول الله فقام على ابي بسر فاشار اليهم رسول الله وقال ايها الناس انا من الناس علي يد صحبته وماله ابو بقر. فاشار اليهم رسول الله وقال ايها الناس انا من الناس علي يد صحبته وماله ابو بقر. كلكم كان له علينا يدا تافأناه بها الا السبطير فانما تركنا مكافاته لله عز وجل. لم نستطع مكافات السبطير. ايها الناس لو كنتم اتخذا من العباد خليلا لاتخدت اذا ذكر خليلا ولكن غوة وصحبة في الاسلام ايها الناس كل الابواب على المسجد تغلق من اليوم الا ذا الصديق. كل الابواب في المسجد تغلق. الا ذا اذا ذكر الصديق. ثم نزل رسول الله من على المنبر ودخل بيت سيدة عائشة. فدخل بيت عائشة. فقالت له رأسي يا رسول الله أنا أشكر من شدة الألم في رأسي إن رأسي أنا الذي يتألم إنني أحس بألم شديد في رأسي يا عائشة واستأذن منها وقرج ليدور على أزواجه وحينما خرج اشتذ به الألم واشتذت به الحمى ومارض رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن من زوجاته أن يأذن له في ان يمر رجاء اشتد به الامر واشتدد به الحمى ومرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتأذن من زوجاته ان يأذن له في ان يمرض في بيت السيدة عائشة فأدن له زوجاته رضوان الله عليهم اجمعين وفي عودته الى بيت عائشة لم تستطع رجلاه على ان تحمله فحمله سيدنا علي وحمله سيدنا العباس. وعاداه الى بيت السيدة عائشة قد اشتد به الالف. وقد اشتد به المرض. وحينما نظرت اليه عائشة على هذا الشكل وعلى هذا الحال. بكت وقالت بابي انت وامي يا رسول الله. بابي انت وامي يا رسول الله. فبيتك بروحي. كليتك بنفسي ليس هو كان به انا يا رسول الله. فنظر اليها رسول الله وقال يا عالسة ورأساه ورأساه وشبستت الحمى بالنبي صلى الله عليه وسلم واقعدت الحمى رسول الله من الفراش فقال له ميتوني بالماء سبوا علي الماء فخوسوا فاتوا له بشبع قرب من ماء من آذار متعددة. ووضعوا النبي في مخضب اي في واخذوا يصبوا على رسول الله الماء البائد وهو يقول صبوا علي الماء الى ان انتهوا من صب عليه سبع قرب فقال حسبكم حسبكم وهذا الكلام كله مروي في صحيح البخاري عن السيدة عالشة وعن عبد الله ابن عمر وعن عبد الرحمن ابن ابيب وعن خاطمة بنت رسول الله فكلها احاديث صحيحة من فبح البارد علي الماء. الى ان قال حسبكم حسبكم. ثم بعد ذلك يقول عبدالله ابن عمر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو يوعق وعثا حديدا من شدة الالم والمرض. فقلت بابي انت وامي يا رسول الله. انك لتوعك وعسل شديدة فقال له ازل يا عبدالله ان لي لا اوعك كما يوعق الرجلان منكم فقلت وذلك ان لك لا يا رسول الله قال ازل يا الله فما من مسلم يصيبه ودا حتى الشوكة يشاكها الا كثر الله بها من خطايا ثم دخل عبد الرحمن ابن ابي بكر على رسول الله وهو في فراش المرض وتال نبيي به السواك تقول سيدتنا عائشه فايثر رسول الله ينظر الى السواك في يد عبد الرحمن فعلمت انه يريد السواك فاخذته من عبد الرحمن بن ابي بكر وغسلته له ومضغته باسنانك وطيبته واعطيته لرسول الله اخذ النبي يتاك به جيدا ثم رد السواك عليه فاخذت منه السواك وخصوا انفصوا ما بقي في السواك من رسول الله. فكان هذا اكرو عهد بريق المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تقول سيدتنا عائشة كما يودت البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا مريضا اشتكى نفد على نفسه بالمعوذتين. قل اعوذوا رب الفلق وقل اعوذوا رب الناس. لما مرض رسول الله كنت اقرأ المعودتين وامسح بيدي رسول الله على جسده التماسا لبركة يدي رسول الله. ثم بعد ذلك اشتد الالم والمرض. وكان في بيت المصطفى سبع الزنانير. سبع الزنانير. فقال تصدقوا بالثنانير. تصدقي بهن يا عائشة. وحينما اشتد المرض سجلوا بمرض رسول الله. فلما افاق قال هل تصبقتم بالتنانين? قالوا شغلنا بمرضك يا رسول الله. فغشي عليه. ثم افاق بعد ذلك. فقال هل تصبقتم بالتنانين? رسول الله خائص. رسول الله خائص على هذا المالك بيته. قالوا شغلنا بمرضك يا رسول الله. فقال تصبقوا لها ما ضم محمد لو يقي ربه وها به عنده. يقول ربنا ايه? تخطط بها. تخطط بها يا عائشة. واشتدت المرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا دخلت عليه سيدتنا الزهراء فاصمة. وكانت اذا ما دخلت عليه في صحته قام اليها. وقبلها بين عينيها. واسلتها في مسجسه. ولكنه اليوم مريض لا يستطيع القيامة. رسول الله اليوم لا يستطيع القيام لكاطمة كما كان يفعل معها قبل ذلك. فأكدت قاطمة على عابي رسول الله تقبله ما وهي تفكي. وقفت على وجهه تقبله بين عينيه. وتقول بيابي ان تعمني يا رسول الله. فداك نفسي يا رسول الله. فداك روحي يا رسول الله. فاخدت تفكي حتى اتكت رسول الله. فقال لها يا قاطمة. اصبر يا ابنك. ان جبريل قد نزل علي الان. وقد عارض من القرى وفي هذا العام مرتين. وكان لا يعارض لي قبل ذلك الا مرة واحدة. وانا اعلم بانه قد اقترب اجلي. أجلي. يا فاصمة. ان جبريل اخبرني. بانك اول المسلمات. بانك اشد نساء المسلمين مصابا به بعد موته. فلا تكونين اقل مرات منهم صفرا اسبر يا ابنتي واحتفبي اذاكي عند الله فخرجتها ابنك تبكي وتقول احتفتك عند الله يا رسول الله احتفتك عند الله يا رسول الله اشتدت برسول الله المرض اشتدت برسول الله المرض وهنا دخل علي سيدنا وسامة بن زيد خاطب ينظر الي رسول الله ويضع يده يده على وسامة ثم يرفع الى السماء ففهم وسامة ان الرسول يدعو له لان رسول الله كان لا يستطيع الكلام ولا يستطيع النسك اشفد الالم بالمستقى واشفد المرض بالمستقى صلى الله عليه وسلم وفي اليوم الموعود اليوم الذي ابنكر فيه المصطفى الى الله. اجتمع الناس في المسجد. وامتلأ المسجد عن اخره. وفي صلاة الفجر. وابو بكر نصلي بالمسلمين. وكان ابو بكر صلى قد صلى بالمسلمين سبعة عشر صلاة بعد مرض رسول الله. واذ رسول الله بعد الفجر وهم يصلون الفجر وحسب بشيء من القوة. فكسف السطرة فنظر فلأى فوجد المسجد وقد انطلأ عن آخره. فاتسم وحمد الله. ونادى وقال يا علي يا عباك. فاقبل الى رسول الله. وحمله. ودخلا به المسجد. ففرح المسلمون. واستبسر المسلمون. وقفعوا اصواتهم بالحمد لله. ففهمت الضرق بان هذا الفرح كله ليس الا لخروج المسطفى صلى الله عليه وسلم. عرام استطيق وان يرجع الى الوراء. فتشار اليه رسول الله. وقال اثبت يا استطيق. اثبت يا عذابك. وجلت النبي الى جوار استطيق. وصلى برس وصلى رسول الله مقتديا بأبيبك. وهذا قال في التكريم واشفر في الاستطيق ان يصلي مقتديا به سيد الخلق محمد. وبعد ان فرر من الصلاة. قال اصعدوني على المنبر. فجلس على اسفله ثم شعب على المنزل وقال ايها الناس بلغني انكم تخوفون من نوت نبيكم. فهل خلد نبي من قبل في من بعث فيهم فو خلد فيكم? خلد نبي من قبل في من بعث فيهم فو خلد الا واني لاحق بربي وانتم لاحقون بي? الا واني بين ايديكم فرص وان موعبكم الحوض واني لا انظر اليه من مقامي هذا. واني لا انظر الى الحوض من مقامي هذا. ايها الناس اوشيكم بالمهاجرين الاولين خيرا. وانوش المهاجرين فينا بينهم خيرا. فالعسيتم ان توليتم ان تفشدوا في الارض وتقطعوا ارعانكم. والعشر ان الانسان لفي الا الذين امنوا وعملوا الشالحات وتوافوا بالحق وتوافوا بالصف وانصيكم بالانصار خيرا فهم الذين تبروا التار والايمان من قبلكم يحبون من هاجى اليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما روتوا ويوثرونكم على انصفهم وكان بهم الفقر والخطاسة ايها الناس الا الله لا يعجل بعجلة احد فمن غالب الله غلبه. ومن خادع الله ادعه. ايها الناس. حياكم الله بالسلام. رفعكم الله. رفعكم الله. رفعكم الله. جبركم الله. اعوذ بالله الله واحذركم الله احذركم الله احذركم الله واخليكم الله. وعصيكم بتقوى الله. احذركم الله. وعصيكم بتقوى الله. ايها الناس من اراد ان يلتقي بيعي الحوض غضا سليدفف يدها ولسانه. يجفف يمه ورسانه للتي ما ينبغي. ثم قال ايها الناس اذا انا مست وغفلتموني وغفلتموني فاتركوني على كريري ساعة لا يدخل علي فيها احد لان اول من يصلي علي انما هو الله. اول من يصلي علي الله ثم جبريه ثم اسراطيه ثم ميكايه ثم ملك الموت ثم بعد ذلك فليدخل علي اهل بيته. فليدخل علي رجال واهل بيته. ثم نساء واهل بيته. ثم انتم فالاقرب فالاقرب. ولا تصلي علي بامام لان رسول الله سيد الايمة. ثم بعد ذلك نزل رسول الله قبل ان ينزل قال لهم ايها الناس. اللّغوا عن السلام كل من تبعني على ديني من ي هذا الى يوم القيامة. وعليكم السلام يا رسول الله. وعليكم السلام ورحمة الله يا رسول الله. وعليكم السلام ورحمة الله يا رسول الله. ثم نزل النبي صلّى الله عليه وسلم ودخل بيت السيدة عائشة. واشتبت رسول الله المرض. ونام على تخذ عائشة بين سحرها ونحرها. تكون سيدتنا عائشة. فأخذ يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينما فاق نظر فرأى جبريل واقفا إلى جواره. فقال من? قال انا جبريل يا رسول الله. وقد ارسل الله اليك يا رسول الله. ارسل من الله اليك يا رسول الله. وهذا هو ملك الموت. ارسلني ربي يخيره ان اردت ان تنتقل الى الله فهذا ملك الموت وان اردت خلودا خلدك الله يا رسول الله فنظرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى جبريل فقال ائذن لملك الموت يا جبريل فدخل ملك الموت على المستقى وقال اسلام عليك يا رسول الله ان الله ارسلني اليك إن الله رسلني اليك. وامرني ان اطيعك في كل ما تأمرني ما تأمرني به يا رسول الله. ان امرتني ان اقبر روحك كبرت. وان امرتني ان اكرك كبرت. فمرني بما شيء يا رسول الله. هذا هو التكريم والتشريف حتى في لحظات الموت. حتى في لحظات الموت. ملك الموت يستازل على رسول الله. ومستاذ ن perk الoloحي من قبل على مبيه ولن يستأيذن بعد اليوم على احد بعد رسول الله فنظر رسول الله الى جبريل فقال له جبريل يا رسول الله مقد طال شوق الله اليك كرد ان الله وقد شوق الله اليك يا رسول الله فقال رسول الله وانا قد اشتكت اعلى لقاء ربي يا جبريل وانا قد اشتكت اعلى لقاء ربي يا جبريل اقضل يا ملك الموت. اقضل يوم ملك الموت. فيقضل ملك الموت على رسول الله. وهنا اراد جبريل ان ينصرق. فقال السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا رسول الله. سلام عليكم اهل البيت ورحمة الله وبركاته سلام عليكم اهل البيت ورحمة الله وبركاته كل نشب جائقة الناس. وانفرح سيدنا شبريل وجلت ملك الموت عند رأس المستقى ثم نادى على أصهر روح وأشرق روح وقال يا أيتها النفس المطمئنة أرجعي إلى ربك راضية مرضية تدخلي في عدالي ودخلي جنة أيتها الرواح الطيبة أيتها الرواح الطيبة أخرجي إلى مغشرة من الله ورضوات راب عليك غير البال. وهنا سعدت اطهر روحي الى الله. مات المصطفى محنى. مات رسول الله. مات المصطفى محنى. مات خير خلق الله محنى. فصرفت السيلة عائشة. وخرجت لنا خارج البيت ويتكي. فقاب لها سيدنا عمر. فصرف عمر ابت الخفار. فقد استفهدي ابي وقال لله من قال ان محمدا كذبنا فتوعده بشيء هذا اصول الله ما مات اصول الله ما مات اصول الله لن ما يموت ما ما ما وشل علي بن ابي طالب وخريس انسان عثمان وسمع رجل من الوفار القبط فقال رسول الله ماك اللهم خذ بصري حتى لا ارى احدا بعد رسول الله اللهم اخذ بطر اليه. اللهم اخذ بطر اليه. حتى لا ارى مكنوفا بعد اليوم. حتى لا ارى واحدا بعد رسول الله. فاستجاب الله فعلي بطره. وجاء السطبيق. جاء السطبيق وابو بكر. والجموع الملتهبة تبكي وتصرخ. ودخل الغرفة الشريفة على الكثمان المسجة. على جثمان المصطفى. ودخل عليه. ورفع الهربة لبطار عن وجهه. وجلس على ركبتيه امام رسول الله. جللت يا حبيبي عن البكاء. جللت يا حبيبي عن البكاء. اما النوتة الذي قد كتبها الله عليك فقط بقتها. فلا الم عليك بعد اليوم يا رسول الله. ثم خرج. ثم خرج. والمسلمون يلتقون حول عمر علي بن ابي طالب كله قدما وعثمان بن عفان ابو خليفه ورجل من الانصار قد علمي بصرى وسيدنا عمر يصيح فخرج الخطيب ايها الناس الهموا الي فلتق الناس من حول الخطيب فصعد الخطيب على المنبر وقال ايها الناس من كان يعبد محمدا فان محمد قد نما ومن كان يعبد الله فإنه الله حي لا يموت ومن كان يعبد الله فإنه الله حي لا يموت ثم تلا قول الله قدارتا تعالى وما محمد إلا رسول قد خلق من قبل فبشر اقين ما هو قتل من قلبت ومن ينقلب على عقبه فلن يبر الله شيئا وتأجز الله الشاكرين وهنا شلت قدم عمر وسقط على الأرض وقال ماذا تقول يا أبابك هل تقول بأن الله قد ذكر في القرآن موتا مصحا نسي عمر بن الخطار قال له نعم يا عمر بل قال له صراحة إنك ميت وإنهم ميتون وهكذا انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه مات المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وكثنوه وطركوه ساعة كما اخبره وقبل ان يغسلوه وودهم يختلفه هل نغسل, نغسل رسول الله في فوقه ان نعري رسول الله ويذب رب العزة تبارك وتعالى يتم التكريم والتشريف حتى بعد موت المصطفى فينزل رب العزة سكينة النوم سناموا جميعا فنام مرتين الا والله وضع لحيته في صدره يغت رطيطه ويجبل الكل يسمعها فينادي على الجميع ويقول لا تعرضوا رسول الله افداه غسلوا رسول الله في ثيابه رسول الله في فيابه. لا تجردوا الثوب عن رسول الله لا تجردوا الثياب عن رسول الله وهكذا ايها الاحبه الكرام وحينما حان وقت الصلاة الوقت الاول ويزد بلال قام لكي يؤذن فحينما قال اشهد ان محمد رسول الله ارتجت المدينة بالبكاء ولم يستطع بلال ان يكمل الاذان فذهب اليه ابو بكر الصدق يرجوه في ان يكمل فاكمل الاذان وهو يبكي لا يعلم واحد ماذا يقول ثم بعد ذلك اذا ما قام ليقيم الصلاة كان قد ذلك التجه إلى باب المصطفى قبل ذلك قبل الإقامة وأقول الصلاة الصلاة يا رسول الله فتوقف عند هذا ونظر الصحابة إلى بعضهم البعض على من ينادي اليوم على من ينادي صلاة الصلاة, الصلاة لقد انتقل رسول الله وارتدت المدينة مرة ثانية بالبكاء ولم يستطع المسلمون أن يقوموا إلى الصلاة يصنعوا هاتفا ينادي عليهم في المسجد ويقول سلام عليكم كبت فادخلوها خالدين فرقت القلوب وقاموا إلى صلاتهم بين آذين الله فكان إذا ما مات أحد بعد ذلك كانوا يقولون له يا أخي اذكروا مصابكة رسول الله اذكر مصابك في رسول الله وأي مصاب أيها الإخوة نعم والله يا رسول الله إن العين لتدمع وإن القلب ليحكم وإنا لفراثك يا رسول الله لمحزونون اللهم اتغ عنه اللهم اتغ من الثلاث اللهم اكفنا من السلاء اللهم واقض عنا الخلال واجز عنا خير ما جزيت به نبيا عن امتك تقول النبي صلى الله عليه وسلم البر لا يبلى والذنب لا ينسى والطيار لا يموت افعل ما شئت كما تدين تدان وهو القائل عبادتي لا ذنب كما لا ذنب واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبدا ورسوله وصفيه من خلقه وقليله اللهم صل وصلم وبارك عليه صلاةً وسلاماً يريقاني بمقامه أنير الألبياء وسير المرسلين وجزيه اللهم عنا خير الجزاء خير ما جاذيت اللهم به نبياً عن أمته أما بعد فأيها الأحباب هكذا قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاطبه ربه وقال وما جعلنا لدشر من لك الكويت أفئن مكت فأمر خالجون فإن ميت أنت يا محمد فهل لأحد أن يخلل من بعدك يا رسول الله كلا والله فيا أخى الإسلام ذكر نفسك بهذه الحقيقة واستعد للقاء الله جل وعلا فلقد انتقل رسول الله ولقد نات رسول الله بعد هذا التكريم كله يقول له ربه إن تميت يا محمد وإنهم ميتون فلقد نات رسول الله فلا بد أن تذكر نفسك بحقيقة الموت وصدق من قال أيا من يتعل فهما إلى كم يا أخ الوهما تعب الزم والذم وتغفل خطأ الجم وما دان لك العين اما انظرك الشيء وما في رصحي ري اما نادك الموت فما اسمعك الصوت اما تخشى من الفوز فتحطاق وتختم فكم تصير في السه وتختال من السه وتنحب الى الله كان الموت نعمه كاني ذك تنحب الى اللحد وتنغض وقد اسلمك الره الى اضحى من الثم في القبر هناك الجسم المدجوج ليخفى كله الحدود الى ان ينخر العون وينصل عظم قدرا لدود نفسك الخير وضع ما يرقب الطيب وهيئ مركب السيد وختم اللجة اليمس بذا اوصيك يا صاح. وقد تحتك من باح تقوب لفة روح بآذاب محمد يتم. وصدق الله ويقول يلا اذا بلغت التراق يا قيل راق وظن انه الفراق والكث بالثاق بالثاق الى ربك اوم اغن المذاق وفتحت سجل واملأ واذا به تلا صدق ولا صلى ولكن تلتب وتولى لا حوالا اقوة الا بالله ذكروا أنفسكم أيها الإخوة الكرام ذكروا أنفسكم أذكر نفسي أولا وإياكم أذكر نفسي أولا وإياكم بفقو الله فإن فقو الله سفينة النجاة ويحذر نفسي ويحذركم من معصية الله فإن معصية الله تُبعد العبد عن المولى اللهم اجعلَّنا وإياكم ممن يُسمعونا القولة ستابعونا أخصنا اللهم اجعلَّنا وإياكم ممن يستُمعونا القولة قولة ستابعونا أخصنا اللهم لا ترع لأحد منا في هذا الشهر الكريم ذنبًا الا رقوعة ولا مريضًا إلا شريتة ولا بينا إلا أتييت ولا نيوطًا إلا رحيمة ولا عاصJًا إلا هديئة ولا حاجةً يالك فيها فيالك إلا خضيط جلالعين بهذا أشتفر الله لي ولكن سبحانك الله والله الحمد. لا إله إلا أن أستغفرك واتوب بالأيدي بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لك لكسر إلا الذين آمنوا أهلوا الصالحات وتراثوا بالحق وترعص